إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي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 مَنْ كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قَدِّنَ مَا لَا يَأْتِي عِندَ الله وإنما فبالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم اَسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًى ولا ياتينهم بغتت وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا وَسِعَتْ فَإِنَّ يَا يَفْعُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا والَّذينَ أَمَنوا وَعَامِل الصقَالِ حَاتِلَُ بَوأَ نَّهُُِّجَن التي غُورَفًَا تَجرمِن تَحتِهَا لَ هَارُ قَاالِ فِيهَا نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزق قال الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق فمَا وَثِ وَلََّ وَسَخخَرَ الشَّمسَوًاقَمَالَ يَقُلٌ النَُّ اللهَّ فَأَن ل يُ فَكُ أَغ اللَُّ لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من سماء ماء فأحيى به لرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بلك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 لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعو الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فتهوا فيعلمون أولن يروننا جعلنا حرمنا منا ويتخط طف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون وَمَا ظلم ممن افتلى على الله كذبا أو كذبا إِذَا مَا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَأْوَى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لَام ميم أُولِي الْأَرْام فِي ذُنَّلَو وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ نصر الله يَنْصُرُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ رَنَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ أَوَلَمْ أَفُوسِهِم مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّموَاتِ وَلَ الضَّ وََمَا بَينَهُُمَا إِلَّ بِالحَّ وَآجَلِم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 مِنْ أُمِّ قُوَّةٍ وَآثَارُ الْأَرْضِ وَعَمَرُهَا أَكْثَرُ مِمَّا عَمَرُهَا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَوا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 حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من المي يُؤَنِّي وَيُخْرِجُ الْمَيْتَةَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الظَّبَأَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ قابِثُممَ إِذَا أَنتُم بَشَْرُ تَ تَشِرُون وَمِنَا يَاتِهِ أَنْ خَلَ قَالَكُم مِنَ زَوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِ يَاتِِ خَلقُتَّمَا وَاتِ وَلَ ربِّ وَخْْتِ لاافُ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 السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم لَكُم مِمَّا مَلَكَةَ إِيمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقُنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءَ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءَ فَوْنَهُمْ كَخِفَّةِ قُمُوءٍ فَسَنُكُم كَمَا دِي كَانُوا فَفَصِّلُوا لَايَاتِ لِقَوْمٍ تَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْهَوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مَن ضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚۚ ربّ دَاعِيَةِ اللَّهِ التي فطر الناس عليها لَا شِرْكَ لَهُ ۖ وَمَن يشرك بِاللَّهِ دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين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 فَهُمْ مُنِيبُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً نِزَافًا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا مَتَّعُوهُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمَن زَلَّنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يشركون. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآنَ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 ان هو تعالى عما يشركون ظاهر الفساد في البر والبحر قريب بما كتبت سيدنا سيل يذيقهم بعضا الذي عملوا لعلهم يرجعون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 دين القيم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته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 وَلَقَدْ ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًا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 وَيَجْعَلُهُ قِثَافًا فَتَرَى الوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ لأن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيل أرض بعد موتها إن وذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِلَّا مُذْبِرِينَ وَمَا قَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا يَخْلُقُ مَا يشاء هو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون. وَقَالَ الَّذينَ أُوتُعمَوَل مََ لَ قَد لَ بِتُم فيِيكِتَ بَِّ إِلَ يَوُ مِ فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا وَلَقَدْ ضَرَبَ نَذِيرًا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا ذٰلِكَ يُطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صَبِرٍ ۘ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّ ٱلَّذِينَ لَا يوقنون.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 ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَّعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَأَ زَل النَّ مَِ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حميد وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيِّ لَا تُشْرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصْرَ صين الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن فصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من نناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبي بِعُقُومٍ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ السماوات أو في الأرضيات بها الله إن الله لطيف خبير يا بني فَا مَا تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَاعِرْ خَض تَكَالَّنَاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٌ وَقُنْتَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاخْضُبْ مِن مَّنْفَرِ إن أنكر لصوات لصوت الحمير ألم ترون الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسرار بِغَايَةِ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ولا هدى ولا كتاب منير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 يدعوهم